يبعدون وجيله عن النشر والتوزيع مؤسسه كريم الحسين الفاطمي يبعدون وجيله ولا عند بديله عن يبعدون وجيله ولا عند بديله احمد الله احمد المحب المحبنا احمد الله احمد المحب المحبنا حسنا قربا ولا ينشف منا منا منا اذا بعد عني عني عني في روح العقل مني هو ظل مجنون كني في روح العقل مني هو ظل مجنون كني صعبن ملك نحسيا كلي كلي كلي يظل الدوم خلي خلي خلي في ديات عمري وهلي وهلي وهلي بيها لقى كياني ويظل حب وحناني بيها لقى كياني ويظل وحناني يظل جنة يظل جنة سعيدة في الدنيا كلها وما حد معملها برضها او بزعلها غروبه او بزعلها احوف الدنيا كلها كلها كلها ما حد ما وصد قلب وردك اظمن اظمن اظمن اوصد قلب ій احبك يا ابو الكباري هواكب kavvil Bringing agbar y expert y identifier يكبر y identifier احب ك Av Ashbin ich ähico nelle akbarere يكبر يكبر سحر المور قصصص قصصص قصصص سحر المور قصصص قصصص دني Commission يا عمر وذكرياتي يا ضي عيوني حياتي يا عمر وذكرياتي وردلنا وشمنا يعطرنا بنشيم الإخراج والهندسة الصوتية حمد جاسم الكربلائي من أداء الردودة الحسيني سيد احمد المشرفاوي الكلمات للشاعر الحسيني أحسين العربي عن نشو والتوزيع مؤسسة كلمة الحسين الفاطمية